Bismillah ليبين <تصفيق> قبلكم قوم نوح وعاد وثود fond. En dat Waarom ga ik van فاستحوا وخاب كل جبار النار Let the um, لا على شيء. في يوم عاصف on that. جنة تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار 129. بإذن رب ذم تحيتهم في كشجرة طيبة أصلها ثابت وفر I'm 117. ومثال كلمة خفيفة كشجرة ويفعلون يُرْكُم إِلَنَا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّلَاةَ Thank you. Wat oh, eh. رب انك fell in ZANG ربنا اغفر لي Oh فَلَمْ تَكُونُوا أَقْسِمْتُمْ so روم لتزول منه الجبال